كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها, لن ندعو من دونه إلها لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ الْبَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا عَتَّزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا دخلت جنتك قلت ما شاء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 وَأُحِيطَ بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أَنْفَقَ فيها وهي خَاوِيَةٌ على عروشها ويقول يا ليتني لم أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ولم تكن له فِئَةٌ ينصرونه من دون الله وما كان مُنْتَصِرًا هنالك الولايه لله الحق هو خير وخير عقبا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 هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 127- ورأى Surah al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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد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 قال ارايت اذ اوينا إلى الصخره فاني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما انساني إلا الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه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 إن عذبوني وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباد من دوني أولياء إن جهنم للكافرين نزلا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 الذين كفروا بآيات ربهم وَلِقَائِهِ ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مِدَادًا لكلمات ربي لنفد البحر لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا